ألائكَ لَهُ جةُادِنين تجرمِ تتحمأَه يحونَ فهَا مِن س أ إكَ لَهم جَّاد تجرمِ يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَسَورَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلبَسُونَ فِيابًا خُبْلََم مِنْ سُدُسون وَإاسْْتَابَِقَ يحََّونَ فِيامِ الأسَُ مِنْ ذَهَبِ وَيَبَسُونَ فِيياابًا خُبْلَ مِنسُدُسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا نعم الثواب وحسنة مرتفقا نعم الثواب وحسنة مرتفقا